خطيت فوق جنت الامير حلوانينا ما غيرك انت الامير حلوانينا الامير يا حينا حينا حينا شوق لك اوديها يا يا ساكن بدلالي بيك معلق يا مالي يا ساكن بدلالي بيك معلق يا صار اللي يا يا حبا علي للحج بيكه تجي على والينا ما غيرك انت الامير علوانينا من حق بكازو تجير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا كل قلب ردد ويا محمد كل قلب ردد ويا محمد, ويا محمد مغير غيرك انت الامير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا خط فوق الضمير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا خط فوق الضمير علوانينا kili wa yol بيك ادمان بيع هي يا علو فنبيع ينه نجدد البيع يا حدا هايت بوفنا هاي كلش في عتلي راي هايت بوفنا هاي كلش في عتلي راي يدك جينا مشاي يدك جينا مشاي يا حدا naghamat hadha almasir alwalina maghira kunt alamir alwalina naghamat hadha almasir alwalina maghira kunt alamir alwalina kel wa muhammad ما غيرك انت الامير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا فوق الضمير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا فوق الضمير علوانينا ما ya galib لحظه ما عفت قران العاشق شفته همك لحظه ما عفت قران العاشق شفته محبوب القلب انت محبوب القلب انت يا حدا وبصفحه امانينا حبك يا علي لقينا ينبعك جينا ينبعك جينا يا نا البايع عقدي انا يا نا البايع عقدي انا يا حداه علي يالبيك صار المصير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا يالبيك صار المصير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا كل قلب ردك ويا محمد يلي قالوا بردد ويا محمد ما غيرك انت الامير على والينا ما maghira اشيدي انا مو في لك انا اشيدي هذا العيد ترديد يا حدا بايعتك بايماني يا ساكن بوجداني بايعتك بايماني يا بوجداني انا تول مو ثاني انا تول مو ثاني يا حدا يشهد علينا علي انا القدير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا يشهد علي انا القدير علوانينا ما غيرك انت الامير علوانينا كل قلب ردد وي قلب ردت وهي محمد aga rakint al amir al walina magherak int al الأمير al walina habta fud al namir al هذي اللي غلط هذي يا <تصفيق> ايسر الغراوي ايسر الغراوي, الغراوي وحيدر الغرا حيدر الغرا حيدا بصوت الرادود الحسيني مولى حسن الجرعاوي الكلمات للشعر الحسيني جواد الخطيب Magaera kente al-Amir, magaera kente al-Amir, magaera kente wali